إذ تصيدون ولا تلون على أحد والرسول يدعونكم في أخراكم فأثابكم غمّ بغمّ اللي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.